قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها تافلها وأمطرنا عليهم حجارة من فجين إن في ذلك لآيات للمتوسنين وَإِنَّهَا لَبِتَابٍ مُقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئْنَ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبار بيوتا آمنين فأقبتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآفية فاصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واقفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المختثمين